ما قطعت من لينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افى الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 لئن اخرجوا لَا يخرجون معه ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الارجاف رسنا لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله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 أصحاب الجنة هم الفائزون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 ودوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عن يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبّبحُ لههُ ما في السنوات والأَوْض وَوه عزيز الحكم